هذا حزب اللطيفة الشبسية لسيدنا إبراهيم التسوكي قد الله سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره ليك آمن خوفي وأقل عثرتي وآذهي بحزني وحرصي وكلي وخذ لي إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قي ya hay ya قيوم Ya hay ya قيوم.